مساء الخير خوالي، بسكم الخاص، حسنا كنا نتكلم في جروب، تحية جمعة وما و... هذا صار مثل قصة مجنون ليلة، ما شاء الله عليكم ساعة، يلا سلام.